¿Se lo en el يبقى كل minutes, function, يبقى أو مكة الشريف، إذا كنت سير، قبل من فانغ، من بريطانيا، أو سينسير، أو سينسير هذا، إذا كنت سير، إذا كنت سير، من إيجي، أو حال من القياس صح؟ الحال طبيعي، الحال إيجي، أو راحة، أو عدد وجود مشاة. Gået. Alle selskaber på alle disse nætter. Gjorde også en er også alle producenter eller producer. Nogle producerer i det faktiske, at de ikke har nogen هي حصل في كتبتك في ديسة ينتهي حالة وددت أسفل في ديسة ويكون في جوميش المتباك إذا داخلية خيارات الداخلية في الخليط صح؟ في الخليطين يكون فيه، ليس فيها في خيارات داخلية خيارات الداخلية صارت خليجيا عليه الأعراق خليجيا في صورة بويتشاني في صورة مرص صورة, صورة إسرائيل وهذا مش عندك أو أنا ما من حالة دي إلى حالة بيسين يلقى بيسين يلقى هاي أداء ما يسمى دي الدزين. في دي بيس أو عادة det er the DNA changes the speed, the functional activity of the functional neurons of the body. The is that in the time I need? How much The is the subject which deal with the changes of the changes in the functional unit of the body, which is linked in the divide outside, which is to بالكلمة، sorry. إذا سمعت كلمة "green" "green" "green" ميت. إذا ما كنا نتحدث عن جمعة النفايات، يعني ياندين ايه.. مسؤول عن النفايات. سواء كان سواء سواء جميع أو جميع الأشياء التي تصدر على الطابق الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والرابع الذي تظهر، ودائماً يكون في جنس مزيف. أو، طيب، أنا أقولك، إذا في جنس من الجنس، لا يصاب بالمرض. هل في يعني هو كده كده Kan det aldrig være sådan en det kan det er på grund det er det er gange gangemende blad gangemende blad det ولي أعطاك عن كلمة ستبقى طوز الضار طوز أو أشكل استيميلاعي من في الكنيس لأنه يو تفيد تلكوليات من عندي فائزة في الكنيس سيبقلية استيميلاعي من فائزة في الكنيس هتعني يجب أن يجب أن تكون بكتب أعراض det men også te tøfter, atば Sag er den jogo os kompisselt. Man kan ikke seckeme video, så er finde можете på sliv og kan ikke tøfter. og klar er det til den er det Det يا في مشاكل في الheart مشاكل في lung يبى الرضبارقري وكارديو بات كارترائز بات كارديو خل من اليسار نعم أبنوه قال دي يكون أبنوه دي يكون يعني أسماعك في يعني عندي ليكو بيريا وليكو بيريا ليكو في الكولسترول ديكو بيريا ديكو كانت <تعلم> يعني في في, فتا... تا... في, في, في, في, في في اليوغوظة تحديث تحديث في تشوكيونة تحديث سبير يدخل في تشوكيونة تشوكيونة كان معنا نورادي يعني التينشن تو جنريت او الزين ما السيل معناها ايه ده ريضكشن في تيشو فيول اما اقول لداك انا عايز اقول ان مفيش اوكسجين واليوتريا فيها هيتيد ان ايه دي نوت في عندي في عندي اكشن تو اوجاست ورا الموديل ده اكشن تو اوجاست ورا الموديل ده هنتكلم في وقطع فيت بقى كده انا عامل في قاعده ريشه i الجوز اول كالوغاي مختلج ايه على that is متابوليت تو طيب الوضع طبيعي لا لا كشاتيه فاير فرزايد بالنسبه للفاير او حتى غلط فرزايد للتوكسين اذا النتيجه طالعه كده قلت ليه حتى اسبوع كمان دي الصوره Hede referred i, hvad ræs det til 12-20 Det til 12 <tart music czego> Yeah Who's <laughs> that? هذا نوع من الكتروليتس في بسات عندنا انشاع للات حالات استيلون ادات ايه حالات الكوت عند اجهورنا من دول ايه اقدر نتكلم ايه برهومس ذيرو فالجسم يقدر يدور على صور من اقدر ذات كارباليت انك نيجي نيجي We of The And they are the kind of end release of some of people, Egentlig var det alvor at tosikforsyningen, hver eneste blod, der med de toksiner, som er det ene toksiner. Og andet er det ene andet parer. Der og في الوثنينية والذب على الأسئلة في حاجة أخبرك ومعصيح بذلك ومضيّع ومضيّع ومضيّع أنا أخبرك تبع على الصورة لا فهلو زي جديد كيف هلو زي جديد هذا الثميق إيه؟ أو القطة الثورية هلو زي جديد det er sæbæk en måske delbæsigt. Og måske Det er med at how the deal of How the لما الملجمين ده هيحضر على بطل نفس عكس بيه ايه بسيطنش والرد اقضى مرسل ده ايه باي صنعي صح كنه هي اللي نسميها بقول هي ستينة بيه ستينة بيه او ما كنته ديش بحض التقصير الممهيب عندي دي الجديد المهم عندي هلو عندي طيب زائد عشرة خلاص سين زائد اثنين نعم نعم صحيح. السؤال هذا السؤال إما يكون أنت او أنت أو متولد عندي أنت جريك أو متولد طيب اليوم أصل نوعاً في هي خلال الـ Endo-Toxin فهنا نرى الجوالي التعاملات أو أكثر نوع منها البيضة الـ أو الـ Endo-Toxin بتاع أو الزيت بكير مش في كل الأماعات المصدية على خلال الـ أو خلال الـ Endo-Toxin ده إلى خلال ما هذا الباب اللي في السطح؟ ده اللي ينزله إياه، ماشيين ينزلون ده اللي ينزله فيه، إنه ينزله إياه إذا إذا إذا جسم إذا أغلق الباب في المكان اللي هو في السطح، لن تسمح له بمشي طالب هو أغلق عليه في البيت توقف. يتفهمون؟ ولا i have some. So this magician learned about it. I also have in the air, so I To the same it's going but same thing I have to have in the toxins you can't and severe enough to cause severe reduction of the tissue of the urine you you and اي دي بسبه في اوكسيد شو الشوك ليه نوع من الشوك كاي نتيجه ليه ديجتوز يبقى ايه في كل انواع الفيتامينات هتعرفني الانزيمات وده اذا كان ليفل ان سي انز تووز في الجسم او الغذاء طبعا هو اللي هو طبعا على حسب noget er toksin, så når man øger alderen i virkningen af virus, når man øger alderen i virkningen af almindelig positiv virkning, når man af negativ virkning, når man Hvordan du kan lide det, hvordan jeg kan lide det. Ja, i endnu andre, altså det, og det, og det. Hvor det er der, så kan du vide det. At du kunne til det, على التكثيريه او ريز اوتنت اوف في الكولون كبيره في الطاقه اللي هي العالي طب في مع in y'all .لو أنت لا لما لما هو في البكتيريا في بروتين البكتيريا أو هذا في الجسم مجاز من النخاع إلى عشان بريس، بروستات بقول لك كراي بروتين ده في الجسم عشان أقل en længe burde sætterhøysen, Hvad Det at jeg men kan forfølge siger, at vi skal gøre, at vi skal gøre det. Det er في مطفال الخلافة هذا هو الجوكل ومعنج من موقع سكينة هذا يصبح لديه زيادة جوشة براتين يبيه أول مش مقوة ليه العمل مطفال البروتين عشان يعمل لي لا يقوم زيادة جوشة براتين فمضل طب وعليه هل تعد der kære er en stedde forbundet aler der er sådan dermed, det, bare minus det. for sig selv, så er det jo أو هو دي لايفو كونسرفات تاوت كم تو في الكاشير دي كلها اللي كانت اللي بيعملها كده علشان يغير الكاستر من, من التوكسيك او لايفو كونسرفات اللي كانه بيعمل كاشفات سبريشن او دي عشان يغير دي تايمو كونسرفات روتين وبعدين يشاهد مع السي دي اي في وبعدين فعل الميتو لازم يصير كل ده خطوات والريسيف ده لازم عليه من جسم عشان يغير لي الناتشر اوف الكوزا من طبيعتها وبالتالي التوكسين بتاعها يتكسر نشوف بقى ايه توكسن ده هو بقى طريق بتاع الحديد كده وده عشان يدي فوق ده det her er for dig da, når Siri næser Siri, og når du laver et eksempel, bedre er det, når du laver polyglad. Det er også der er også bedre. Okay. Til højde med det, står et par få der ايه اللي جه في الدير زي ما انت توتيز ديوتريس إن انت توتيز ديوتريس عشان قادر يريت دي هنا التريمشن ان Der er en en helt teknisk regel, det regler for det kan vi gøre. Det regler med grandioser. Det regler kan vi gøre. Grandioser. Selvom jeg ikke kan regle det, selvom jeg أنت تلبين آخر، أنت تلبين زوج، أنت تلبين نار، أنت تلبين آخر، أنت تلبين الجميع. عندي جيد فيك، نبيك، عندي البروتين كل شيء. بجديد من جميع أنحاء العالم، بجديد من جميع أنحاء العالم. لكن المهمة الثانية هي الجسم الى خطر. عشان. Jeg tager er i min værelse, der er der. Der er så. Der er også en anden, der er jo meget. Der er jo en anden, der er meget. Hvis du regner med, at du har fået har الزوره مطفوطه عليها الاثنين مطفوطه خارج بره كده جو وبعدين ده شغال على كانت قلت لا على 24 خلاص مع الايه بنت ال او على 12 و17 أجيبها على خمسة وعشرين وستة هو عملتيل الضر. الضر ثلاثة وثلاثين. الضر سبعة. ضياء ستة وعشرين. فيخرج معه معه بضعة ثلاثة. يبقى يمكن نجيبه عليها فيها. الأعشامين جسم في جسم. الأعشامين جسم في جسم. وحاجة. طيب ما تشعر دفع المشوية قولت بي في الجزيرة الزيار مضالك في عندي بارسة بلسلاة وبرمانري بسرور كنر طيب يعني بربمانري السرور يعني في باط الديمكة بلسيارة لان ما أفرس حتى هالي حالة من على يعني الدم يروح على الأجزاء اللي هي تجف طب على الله وعادي خلاص طب الدم يروح على المهم والبريد حتى نزاج نزاج يكون هذا يحصل في الميزان صح أنا بره هذا هذا ليجي زين هذا ليجي زين الأشياء اللي فوقه زين نزاج هو وبعدين هيأخذ في بريم برزيشن بريم برزيشنس يعني إيه؟ يعني البرار برزيشنس بريم برزيشنس ليه؟ عشان تكون الزم على الأجزاء المهمة في الجزء أجزاء المهمة في الجزء طبعا طبعا ثلاثتين عشان فضلك ما حدش هنقول بحاليات التوسيل جاء هيوصد فيه دفرسي مجاني إذا دفرسي مجانيزم ده هتقومه في الباب دي إذا انتقلب على التوسر خلاص الآن ما عقد ما حصله وطفر له وممكن يتكبر إذا كان يصطيع الجسم أو دفرسي مجانيزم بقوة تبطى التوسر أذكر okay؟ من تلقاء نفسي، 200 شخص، 200 شخص، أتذكر ماذا سأفعل؟ بقول شيئا، طيب، إن خطواتي حاجة، أذهب وقول سأفعل كم طيب، كان حاجة الخدمات المادية، طيب، كانت حاجة الخدمات طيب. بairs system انجل يجعيبون تقطير قوة كيف من السلاف Anal to one من أول أن أجل تعمل و أول قبل ، التجنياء او رو الشهب فإنت له الباعب ست on كل قسمي هيدي بها det er det bedste, man i Enhver dag er der et par, kan du komme. Det kan du komme med بص كل ده هحطه في ايه علشان اوقف كل ده عشان ايه عشان الفيديو صح طيب انا عارف في بروسيس ده الايه ازود البلازما والاكسجين والميتريل ولما ازود الخلايا بالميتريل والاكسجين هطلع الروكس معاه ده فيوجن يبقى ده هو ده, حلوكي. ده, حلوكي. ده hvad der er der i korte? Hjemme til for eksistens eller for organisation. Hvad en طيب، كيف بنرجع إلى آخر الدرس الأول هذا الذي هايبرديناميكية هايبرديناميكية الثانية يعني في لما في هذا الأول هذا هايبرديناميكية هايبرديناميكية الثانية أو Why is It Ávrlabbarton under Tørnjø. Puis deres by Nınıf Leonard Trilsby baha mennesket en USA og Blerneet fler der det er Det er derfor, vi måtte responstive til, fordi vi har været i højere alder, og vi har i højere alder. Det giver kan vi dyrke ved at vi ligger i divisioner. Nej, jeg kan godt lide det. Højere alder Så du want dominant en noch pgenner. Ja, duング er sådan og r Yeti i kamude. thief har hattel også rウanta husentup. vab Sameh for hammer 11 hald over broken Thank you. هلا إن الستيرين والفنان كلا من على أساس إنشو تجليش. الهدف الموضوع هذا هو ما بقول جينا أو نجس موضوع نبيته على كفيفت. كفيفت إننا طعمه إنشو تجليش. يعني يعني ديليفر. أوه عند النوتين روزي سيل. ولما ديليفر أو أوانا أرسل، بديديليفري، ديليفر، كل حاجة ديليفري للأسرة، كل حاجة، أنا أحسن ليه؟ أنا موادي أوش، ويوتيشن بيست، لما موادي أنا ما سفالم أسفلتي إذا ما كل المنتجات الموجودة في كل ذي حاجة أساس يجيبك، وكل عليها هو هدف الأساس. Det er ikke det er ikke, fordi det er kun على spansk ting. I Norge, for alle de andre tyske studenter, for de tyske unge, ikke at disse nedarbejder, ikke at de kunne gøre ريس بولساً وقلت في السمينت همانا قلت في دهانة ليه خبت ما تتوينيش في أنا قلت في قلت عمد في السمينت قلت فيها حاجة قلت عمد فيها فاجة فيها بتشلو بكلومي قلت إذا كانت بخوله نجا يبقى تبقى محمد الزياد إنه يسمى تغادية بعدها خذت vi kaller det vores hoved, det er skabt i denne. Hvis i den, det i er det, تبي تدرس شو في الغرب كلام تبي يعني في هنا في يعني هي يعني هو التديان الجراف؟ هي البلغة. أول طريقة، راس؟ هيسم بذكر بعض من سيرهم. هاي إش ده بديكين؟ هاي ولا هالكيد طبيعي؟ هالكيد طبيعي؟ لما الكليه هذه والعيال ايه بعد كده محتاج في ضغط في الضغط يبقى ممكن النتيجه دي ايه للبلد اللي على الكلى ممكن يحصل ايه يحصل ايه رينال فيلير ده بقول ام ام يعني ار في الدم كله من الدرا بيت بين قلت. طيب إذا كنا على الجسم عدد مشكلة زي، إن شاء الله خير ورغم المشكلة. إذا لم تقلق هي مشكلة مهمة أي نوع مهمة اللي ممكن يعالج المضاعفة يحصل هنا فينا في كل شيء الآن الضرات في من عدد A من B وده على عدد مميز اللي يحصل هنا ريديو هنا او بئت اقول لك اهو ده على مستوى على مستوى الارث مستوى في اللي بتقول لها في ايه هي افتكر كونسنت ويج ال وبركة لهم، ببركة لهم مثال دي عشان، أنا عايز، ويرفوض عايز ويرفوض وغشاً، يعني الخليق عايز، أخذناك مش هدية، وصفوة أيها السبتين، بيتاموليزم للمنيتقصر زي كاركاموليزم حاجاتي عادة البركاتب. البركاتب جيلي جيلي في في على السن، يقول هو، طيب يقول هو تجي جزء، جي على إما يقول هو يا إذا لم يُرد فلازم جزء صلاة يقول هو، فبيجيبه القول الأول حاجة، هذا أول على غير جزء دمك المقبول، زين، غير جزء زين المقبول الحجة أو كلها، هاي أساس بيجي لك غير جزء أنا صار على يعمل إيه؟ انا عندي برقوقون مشكلة صغيرة برقوقون مشكلة صغيرة بودة ده له كل يوم في يعني تحاول إبتعاد عنك برقوقون. فعند عيد برقوقون فآخر تبلشة لي اللي بس نادي مشهورة؟ إكلام في الجبل في مصر كمان خلاص؟ طيب إذا شرمنا الثالثة إذا الغالثة الجلس معها الدوكس التي هو البكتيريا أو البكتيريا في الحديث أنه كانت خلاص! معيش هيبسة الموضة يجيب إيش؟ طيب إذا العالية كانت أصل الدوكسة التي تلقى لها؟ هو أصل مخصص؟ لأول الضوكسة كنت إيه؟ هاي لأول لو خالت عيد الضغط في حالات التوكسين في الأول في الضغط من الجسم أو الفرس المال هل تأتي إيه؟ هل هذا ليه هذا عند البركون زاد عند البركون زاد في البركونين أل وعشان خطة تأتي بفرس المال هل تأتي هذا الجسم تحكم خلاصة بشكل إذا والتو في غادر الكمبيوتر يبقى جينريشن نالريشن بعد يا جماعه على حاجه ثانيه اللي هي ايه اللي هي طب لما يحصل الليمت هيحصل هيديش صح لا ده في الاول بقى والاخر هيحصل اول حاجه هايبرسي يبقى في اول ريسبونس هيحصل هايبرسي طيب في الليل الاول في الشور جايب في حاجه في الكريسيز ده عايز اشرح معاها اللي هي في نظام بوروس بورو ده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 كيف طيب على مستوى البروتين، على مستوى الدروسية على مستوى الدروسية طيب أقولي في الوزنة ستبقى ستبقى ستبقى ستبقى ستبقى أنا بجميعها طريقة الكثير من الثلاثة لازم لأنه أنا عليك هذا إليه كنترول زي قوم يعني أتفهمها أو طريقة التالي إذا ما سنشي يكابل ومصر في أو انحطار أو انكدار يجب أن لنا بلواجه يجب أن يجب خلاص؟ طيب إذا مصر كنترول تبقى هذا التكبير <سؤال> المسؤول <سؤال> أو المسؤول تكبيره يعني موريس أو تشريشالك في الخلايا منيح. يبدأ في خيط الجسيمية مناو وبعدين وبعدين في الخلايا det er det, jeg er jo med, jeg er jo القواعد الثلاثه بتاعت الشركه هي تكسيد فورت دول بيعرفوا حاجه تكسيد هي بدل الماده 7 اكس 210 هي ميزوله الكاتوليك استول كان تكسيد انا تكون ماده زاولا فولت 4 Højre, venligst. er også nogle tilbage til Her er دي صح طريقه ايه عاش طريقه كده وليه صحه كده وليه عشان الموضوع ده في لو إذا هيك ليبرفيليا هو درينفيليا، ليبرفيليا هو درينفيليا. إذا طريق كان الجسم يدرس ثلاثة حاجة، وطريق كان كان هو الجسم ماشي هيوك دي الجديده وانت وقت جرب كده اثنين هيبقى في عندي يبقى في مين يبقى كان في في طيب ايه البيان اللي باظت هيرخص ان على المستوى ربع 8 تماما hvis du har en idé af det. Hvis du har en idéer, må du lukke dig med hans. Hvis du har en السنين اللي قلناه أصلاً هو أكله أساساً دي الملح دي العيشة، قبلش دي العيشة دي الملح. هذه مش معضلة، وأنا أيوة أصلاً أي مكان، روح أي جزء أرض أي جزء أرض، بين دراكتر جو أرض هناك، ما تولي ما تولي، تقول أنا مسكت طن وثمان، هذا طن أفور تبدو الاندراب جميع مضوط أو أخريون هاي أصالي ما يسمون بإمس بسيمولياري بسيمولياري تعمل لي ايه تعمل كمبولار على حد التبوكة فاني تجيل حرازه جميع طيب إذا كانت لك تقالنا في تليم التفنوكي هاي تقول في دفلشن ده هتبدا هتبدا في البروجرام هتبدا في الكارب أو بيعمل لي بروجرام وبعد كده اعليت كانت كويس في البدا كده بعد في ممكن نعمل ايه البريد او نعمل كاليبريشن في النتيجه Are asked all the defense Here, I and the last period, the first and that is, the of the الجسد كل الجسد و كل السنة تنتيج الروبور الكندفلسينا و تنتيج الروبور الكندفلسينا شو ما تنمت؟ أنا بقى كلمة عمليم تقوى هم تقول كلمة ينبين يعني سؤال ابتراضي هو سؤال أنا كأواعي <تصفيق> تعرفين تحت اللي هيعمل الكلام هاي اللي في sådan der, det er det jo muligt. Det er jo det, det kan Det der, der er det der. Der er her, i det her. Det er ikke det der. Det er ikke det der. Det er ikke det der. Det er ikke det في عندي دي في عندي طرف ازاي في عندي طرف ازاي في عندي فيريجا باكو طيب في عندي الكلام عمل عمل عمل دي عمل عيون رائد ناوس كذلك؟ كذلك؟ كل ذلك الأعراف في الحالة الأورانية لو شو لو خطت بوقت مؤمن الكلام يجب أن في الكلام الترسائي أو اللي هي ترسائي تقدر تشتغل على لو خطت كل جدئية أجزاء نحن كلمنا عنه في كوفة الجنة تستطيع يعني لو قلت في هي يعني مثلاً في التبعالدير في الأول في حالات الأسلوط وحالات القرونية القسينة حالة التبعالدير كنت أكبر في حالات الأسلوط لا أفضل في نفسها لكن القرونية أحسابية هيصد أنها أصدت قمبيلية تنشهد كده بصم والفاد طبعاً هو إيواني عند القرونية القسينة أرشع نصيش هو في jeg er ikke den, men det er jeg har fået lost أول شيء، نحاول نبدأ، نحاول نبدأ من نظريات الثلاثة الأولى، الثلاثة الأولى هي نظريات نوسباتر، نوسباتر، نوسباتر، نوسباتر، نوسباتر، نوسباتر، نوسباتر، نوسباتر، vi en lille familie. Hvor er vores søster? Hvor det det er er det? لا بدينا نقول غير نزيد أطوار أو نفتح كلاش كتير كلاش بدي نفعله بس نعمله بأوتي طيب تغيير في في وقت أول في النهاية هياخد في حاجة زي اللي جت قريب في شو كل يوم في في ما يقابلنا فيه ممكن ادي ماي يعني معناه. يعني كان لو اللي في الموضوع هذا كله. أو إذا أساس نصيب في حوالي تسعة وثلاثين درجات. تسعة وثلاثين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 That's one. You فالفرق بالفرقس الجمهور ومعنى اليوم هي ارد اليوم في فجال ومعنى فالفرقس الوحيد فالفرقس فالفرقس كلينة أبوافرق نعمل باطس من الثلال الباطس مليزي وهي بكي أنا ممكن هنا عمسكي أبداً فلا يزيني أبداً جراسيه أنا دوري من نادي جيبزي، نادي جيبزي. خلاص؟ أنا دوري من جيبزي. لا. لا. مدرّب. الحاجات. وكان الحاجات المقصود إن من ااا ستيف. لو عمل؟ لو عمل؟ لأنه في البداية إيش؟ لما تورج. لأنه أخذناه. يعني أخذناه يعني Generelt er det pressure i bussetet, og her er det meget meget meget meget meget meget meget meget meget meget meget meget meget Amen. Oh. نلطف أو أولي لي الأجني trace نلي dalam أو لي لي الزميسي fatherhood قد أول هذا أجل مهم ما جاه me بلا jakiظر أقل وتنجاح التنجاح أن أقل The alle elementer, alle værdi, alle koncentrationer, det samme for den her, for Nej, det <tøvende> er det jeg gør med Jeg er det det er أقل من العمليات العاد أن واحد يزيد بمترايوس إذا من الأولين هذا كذا من حالة أنا عم بزيد نوع من أنتم أنا عم في حالة ما ما أشوف هذا أنتم عندها فترة إنه أنا سمعت في الوضع في, في الوضع زي فيه Vi har også en karakter med en meget god til det nuværende boligcenter. Der er أول شيء تعلم اللي تعلم، هذا في في من داع همسوك من عجل التدار اننا في البشر خذنا الوزين وخذنا النادي وعلى عجلتنا الى انت